الَّذِينَ رَسُولٌ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ آتينا عیس ابن موریام البینات و بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ القدس و لا شاء الله ما دما جاءت قوم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسعة رسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفوه ما وهو العلي العظيم.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 بي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي قَالَ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر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 طير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم